وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهديه وقتفى أثره واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين وعلى رسول الله أجمعين يا ايها الناس اتقوا ربكم إن زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم انا نعوذ بك من النار ومن حال اهل النار عباد الله ما هي الا ايام القلائل ويقبل علينا رمضان بنفحاته وإيمانياته ورمضان وصيام بصفة عامة مدرسة تربوية إيمانية ربانية من الله عز وجل بها على الخليقة لتسمو أرواحهم وتذكو نفوسهم ويتخلوا عن جزئيه البهيميه ويرتفعوا الى مرحله الملائكيه الله عز وجل امرنا بالصيام في ايه شهيره عجيبه غريبه يحفظها اغلبنا في سوره البقاء فيها يقول المولى عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والحقيقه ان هذه الايه تحتاج منا الى تاول وتفكر وتدبر لان فيها من وسائل التربيه ما يزيد على خمس وسائل فتعالوا بنا نتامل في هذه الايه ونقراها بعين القلب والبصيره يقول المولى عز وجل يا ايها الذين امنوا وهذه هي الوسيله الاولى من وسائل التربيه يا عباد الله التربيه بالنداء والتربيه بالنداء تشرح صدر المنادى وتسترعي انتباهه وتجعله يقبل على من يناديه يا أيها الذين آمنوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الأبيض نكاع يا أبيض إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة فقال أبيض يا رسول الله وسباني لك المولى ذكر اسمي الملك ناطق باسمي وتكلم باسمي قال نعم فبكى أبي النداء والتسمية هذه من وسائل التربية والله عز وجل يربينا فينادينا يا أيها الذين امنوا الوسيلة الثانية من وسائل التربية والتي ذكرت في هذه الايه المباركه التربيه باثاره العاطفه فإن الله حينما نادى عباده المؤمنين ناداهم بوصف الايمان ما قال يا فلان ويا فلان وما قال يا من اناديهم او يا من يسمعون كلامي في مجالس التلاوه وانما قال يا ايها الذين امنوا وصفهم بوصف الايمان الايمان الذي يحث على العمل ان تقبل امر الله عز وجل وان تعمل به لا يفعل هذا الا مؤمن والعلماء يقولون ان نداء يا ايها الذين امنوا فيه فائدتان الفائده الاولى انه يثير العاطفه وعبد الويد بن مسعود يقول اذا سمعت يا ايها الذين امنوا فرعها سمعه فاما خير فتعتمر واما شر فتنتهي يثير العاطفه على فعل هذا المامور في تلك الايه وكأن المؤمن هو الذي سيفعل هذا ومن لم يفعل فليس بمؤمن العمل المذكور في الايه من لوازم الايمان والفائده الثانيه وهي خطيره جدا والله العظيم الفائده الثانيه ان الايمان نعمه والمؤمن مطالب بشكر نعمه الله عز وجل عليه فإذا أردت أن تشكر الله على نعمة الإيمان فافعل ما امرك الله به في كل آية نوديت فيها بوصف الإيمان حوالي تسعين لا أو يزيد. شوف إذا أردت أن تشكر الله على نعمة الإيمان التي جعلك من أهلها جعلنا الله جميعا من أهل الإيمان فعليك أن تنظر إلى كل عمل ورد في ايه فيها نداء بالايمان وتقوم به لكي تؤدي شكر نعمه الايمان عليك الوسيله الثانيه من وسائل التربيه التربيه باثاره العاطفه وهذا انا دائما وابدا اشبهه برجل ذهب الى رجل غني يريد ان يطلب منه صدقة لمشروع معين فأول ما يبدأ يبدأ بمدحه والثناء عليه في مسألة الغناء يقول أنت الرجل الجواب أنت الرجل الكريم أنت الرجل الذي ما عهدناك إلا معطاء ووعاء خير يفيض بالجود والكرم في كل مناسبة من مناسبات الخير يستثير عاطفته حتى, حتى إذا لو لم يكن يريد هذا الرجل أن يفعل حفزه هذا الكلام على الفعل هكذا الله يتعامل معنا يا أهل الإيمان يا من وفر في قلوبكم حب الله وتصديق الله يا من تحبون المسارعه في العمل الصالح يا من ويا أيها الذين آمنوا التربيه باثاره العاطفه الوسيله الثالثه بالوسائل التربية التربيه والتي ذكرت في هذه الايه المباركه اسمع التربية بالجماعه التربية بالجماعه ان المولى تبارك وتعالى حينما نادى عباده المؤمنين ما قال يا أيها الذي آمن وإنما قال يا أيها الذين آمنوا وهذا إشار إلى الجماعة وإلى الجماعه فالمؤمنون يتلقون أوامر الله في جماعة يستمعون إلى دين الله وشرع الله في جماعة كما هو الحال في خطب الجمعة يجلس المسلمون متجمعين ليستمعوا إلى أوامر الله والى دين الله وشرع الله وكتاب الله وكذلك ينفذون أوامر الله في جماعة كما هو الحال في الصلاة صلاة الجماعة الصيام ينفذ المؤمنون صيامهم في جماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون فطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون وكان يمكن لأمر الله عز وجل أن يكون ثلاثين يوما في السنة كل إنسان يصومها كما يأحلنا تصومهم يوم يوم, يوم. تصومهم ثلاثين في كل شهر تصومهم ثلاثين وخريش تصومهم زمائين لكن جعل الله عز وجل لنا شهرا نصومه نتجمع على صيامه يترقبه الجميع ويستشعر جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مظهرا عجيبا من مظاهر الوحدة فعند هنا صائم واخوك المسلم في الدوله الفلانيه صائم واخوك الاخر في مشرق الأرض صائم واللي في المغرب صائم جميع المسلمين يصومون مظهر من مظاهر الوحده الجماعة والتربية في الجماعة الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه الإنسان إذا كان وحيدا اكترسه الشيطان لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصد الشاه الشارد الشاردة البعيده انك تترك القطيع الشركه الذئب والشيطان ذئب ابن ادم ذئب ابن آدم فإذا راك وحيدا ضعيفا بعيدا عن اخوانك تسلط عليه اما اذا كنا في جماعه فان الجماعه تصحح المخطئ تعلم الجاهل تذكر الغافل تعين العامل والجماعه شعار من شعائر الإسلام يشير الله عز وجل اليها في اول ما يقرع اسماعنا من كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد ولم يقل اياك أعبد لماذا على أحد قومي المفسرين أن هذه النون إشارة إلى الجماعة يا أيها الذين آمنوا نتلقى الأوامر في الجماعة اياك نعبد نطبق وننفذ الأوامر ونقوم بالعبودية أيضا في جماعة إذن الوسيلة من وسائل التربية في هذه الآية التربية بالنداء الوسيلة الثالية التربية بإضافة في العاطفة وسيلة الثالثة التربية بالجماعة رابعا التربية بالإلزام والإيجاب والتربية التربية بالإيجاب والإلزام والفرضيه وهذا مشار اليه في قوله عز وجل كتب عليكم الصيام كتب يعني فرضه اوجب الله عليكم الصيام دعنا نتحدث ولو نذكر ونرفع الهمم ونقول الصيام هذا عباده جميله عباده ممتعه عباده رب النفس تذكر الروح تهذب الطباع عبادة فيها من فوائد البدنيه كذا ومن الفوائد الروحيه كذا ومن الفوائد الاجتماعيه كذا ومن فوائد كذا كذا ونذكر اشكالا والوانا من الفوائد ياتي السائل من السؤال هل الصيام فرض ام سنه الفرض معنه لم يفرض علينا الصيام لم يفرض اقول هو ما يصيام سنه خلاص من شاء صام من لم يشاء لم يصم الى متى الى متى سابقى تاركا للصيام إلى متى أظن بعيدا عن هذه العبادة ففرضها الله عز وجل علينا الذي يعلم فائدتها سيفعلها قربة لله ويقبالا على الله وتحسيلا للتوابع والتوابع في الدنيا الآخرة والذي لا يعلم الفائدة سيفعلها لكن خوفا من العقاب والعذاب فإذا دخل فيها وهو خائف من العذاب والعقاب وجد ما فيها من الخيرات وجد ما فيها من البركات وجد ما فيها من التضائر والرحمات ساعتها يحصل الفوائد كثير من الناس لا يفعل إلا إلى ألزم إلا نتعين الأمر عليه أما الأمور المستحبة أما الأمور التي من النوافل فالكثير من الناس يعرض عنها فأوجب الله عز وجل علينا الصيام حتى لا يحرم كسول او ضعيف النفس نفسه من خير الصيام حتى لا يستأثر بفضل الصيام وثواب الصيام اصحاب الهمم العاليه فقط يا الله يا له من اله رحيم يعلم حالنا يعلم ضعف نفوسنا يعلم ضعف هممنا يعلم عدم اقبالنا على الخير يوم يفرضه علينا من فعله أتيه ومن ترك عوقب وعذب حتى نقبل على العمل خوفا من عذاب الله فإذا دخلنا في يوم يومين ثلاثة أربعة اسبوع وجدنا مدرسة تربوية لا يكاد يحصي فوائدها إلا الله التربية بالإلزام والتربية أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فما زلنا مع هذه الآية العجيبة القريبة المليئه بأنوان شدة وصنوف مختلفة من وسائل التربية عرفنا أن الوسيلة الأولى من وسائل التربية التربيه بالنداء الثانية التربية باثاره العاطفه الثالثة التربية بالجماعة الرابعة التربية بالإلزام والفرضية خامسا من وسائل التربية في هذه الآية التربية بالقدوه وهذه أشير إليها في قول الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وكأن الصيام عبادة صعبة عبادة شاقه على النفس عبادة تحتاج إلى نوع من المجاهدة لأنها تقوم على أساس كبير من الحرمان حرمان مما تقوم به الحياة حرمان من الطعام حرمان من الشراب حرمان من المعاشات والشهوه وهذه الأمور إن ترك الأمر فيها بلا ضابط إن لم يستطع الإنسان أن يكبح جماحه فيها فإنها قواعد هلاك وأساس دمار وأريدك أن ترجع معي سريعا ما هو سبب خروج ادم من الجنه شهوه البطن الطعام والشراب وما هو سبب قتل قابيل لاخيه هابيل شهوه الفرد اذا شهوه البطن والفرد اذا لم تضبط كانت بابا عظيما من ابواب الهلاك والدمار والخسران كيف تضبط بالصيام الصيام شيء صعب يوم ان الله تبارك وتعالى يخبرنا ان هذا الشيء الصعب قد سبقنا الى فعله اقوال ونحن افضل الامم على الاطلاق فاذا سبقنا إلى فعل هذا الشيء امم ممن قبلنا ونحن افضل منهم فلا يكونون هم افضل منا في هذا لا يحرصون عليه ونتركه, ونتركه. لا يسارعون اليه ونتخاذل عنه الله عز وجل يثير فينا وهو أن الأمم السابقة فعلا كثير من الناس سواء في أبوة الخير أو في أبوة الشر إذا شعر أنه يفعل شيئا لم يفعله احد من قبله شق عليه العمل وصعب حتى إن أحداً الآباء إذا اراد أن يربي ابنه لماذا؟ لأنه يدخل ما فلم حلم ويستطع مواقع اباحيه فاذا اراد ان يتخذ معه اجراء قاسيا بعض الشيء حرمان من المصروف او ضرب او فعل كذا فهو تتدخل الام فتقول ان هو بيعمل ايه فهو يعني عدل اللي حدش عجله وكان الفعل مهما عظم اذا كان هناك في الكون من يفعله سهل فالله عز وجل ييسر علينا الامر وإن كان صعبا وعسيرا وعظيما لكن يخبرنا أن هناك امما سبقتنا إلى هذا التأهد إلى هذا العمل فلا يكون أسعد به منا اعلموا أن العمل وإن كان صعبا أو شاقا أنكم لستم أول من قام به هناك من فعله غيركم ألا كعب بن مالك رضي الله عنه في قصه تخلفه عن غزوه تبوك يقول لما ساله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تخلفت فصدقه القول وقال يا رسول الله والله لقد تخلفت عنك بغير عذر ما كان لي من عذر يوم تخلفت عنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد خدق أما هذا فقد خدق لأنه كان في أناس منافقون كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم واختلقوا له أعذارا وذكروا له اسبابا كاذبه تبرر لهم التخلف عن غزوه تبوك فالنبي عليه وسلم يشير إلى كذب المنافقين بقوله عن كعب بن مالك اما هذا فقد صدق يقول كعب فلما خرجت على الباب نزل قوم بعض الاقارب وقالوا لي ما الذي فعلت ما هذا منذ علمناك اسلمت وانت على الصراط المستقيم هيدي بقى اللي حرق دمك قوي بقى فلان وفلان وفلان من المنافقين الذين فعلوا وفعلوا لما تخلفوا على النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقولوا والله يا فاضي قلت انا عندي زوجتي وعين كلهم بنات مفيش لهم يحرسوهم ومش عارف ايه رضي ماشي خلاص ويقبل مني فبقى رسول الله استغفر لي بيقولوا غفر لك بعلن دهش عارف تعمل زي دول وتقول يا رسول الله استغفر لي والرسول صلى الله كان يغفر له احد دخلت هم تصور استغفر لي غفر الله خلصان الحكاية والله عز وجل يقول لنبيه عن المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلم يغفر الله لهم الشيء من يا يقبلي يقول كعب فما زالوا بي حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي ده هزينه على داني الحج ما كنت تقرب ترجعون يا رسول الله أنا كان ليه عزم بس أنا كنت عايز أعمل بطل كده قدامك وإن أنا والصادق مبتاعك إلى أن أنطقه الله عز وجل بسؤال عجيب قال لهم هل قال أحد مثل قولي انظر بعد هل قال أحد مثل قولي فقالوا نعم اثنان قيل لهم قالوا مثل قولك وقيل لهم مثل الذي قيل له من هما قالوا هلال ابن أمية ومراد بن الربيع قال كعب فذكروا لي رجلين رجلين إتنين فقط شهد بدر إن لي فيهم اسوه هان عليه العمل الذي كان ثقيلا جدا بل وهانت عليه العقوبة التي عوقب بها بعد ذلك. من خصامهم خمسين ليلة حتى لما كان معه في الصف غيره لما كان له أسوة وقدوة في غيره يهون الفعل إذا علمت أن غيرك أن يفعله مثما كان صعبا فالله عز وجل يعلم نفوسنا يعلم ضعفنا وعجزنا فيذكر لنا ان الصيام وان كان عباده شاقه الا ان هناك امما سبقتنا يهود نصارى حنفاء غيرهم وغيرهم من اسماء الانبياء كل امه فرض عليها الصيام ليهون عليها الخاص عباد الله هذه خمس وسائل من وسائل التربيه وتبقى لنا وسيله اخيرا الا وهي التربية ببيان الفضل والاثر والثمره والنتيجه والمقابل وهذه الثمره اشير اليها في قول الله عز وجل لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كان سائلاً سيسال ماذا لنا إذا نحن صنة؟ ما المقابل؟ ما الفضل؟ ما الآجل؟ ما الثمرة؟ إذا نحن صنة فيأتي لنا بالثمرة بالنتيجة فيقول لعلكم تتقون هذا رأس قلم أضعه إلى أن نلتقي مرة أخرى في لقاء مقبل لنكمل هذه الفائدة الأخيرة والتي تحتاج إلى لقاء كامل شامل كهذا وإلى أن يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل اللهم اغفر ذنوبنا واجبر عيوبنا واصلح قلوبنا اصلح واصلح فساد قلوبنا اللهم علم قلوبنا بالإيمان والتقوى اللهم علم قلوبنا بالإيمان والتقوى اللهم عنا على استقبال رمضان وعنا على خلال رمضان وربي قلوبنا في رمضان اللهم رب الايمان في قلوبنا في رمضان اللهم ذكي نفوسنا في رمضان اللهم تعلم ممن يصومون رمضان ايمانا وحسابا تعلم يقومون رمضان ايمانا وحسابا اللهم اننا نسالك انت دعانا في هذه الايام وفي غيرها من المقبولين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا ووفقنا اللهم لكل خير ونجنا لكل شر برحمتك يا ارحم الراحمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين